بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق إلا تذكرة لما يخشى تنزينا ممن خلق الرضا السماوات العلو الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تشاء ربي القول فإن له يعلم السر وأخف اللهنا إنا لهنا اسماء الحسن وهذاك حديث مفساء اذا انعر فقلن لانهم كث فقلن يا ارثتنا رنا علي يا اتيكم منها وجد على النار هدا فلما اتانوديا يا موسى انذ يا انا ربك عليك إن كاب الوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا أنا إنني أنا الله إلى إلا أنا فعبدني وأقم الصلاة لذكره إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزي كل ربك بما أتثق. فَلَا يَصُدَّنَّكَ أَن هَامًا لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قال هي أصلي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقيها فإذا هي عية قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة هلولا واضمم إلى جنائك تخرج بيضاء من غير سوءنا يتنخرى لنريك من آياتنا الكبرى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 أشدد به أذري وأشركه في أمريكا نذبعك كثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة نخرى إذا وحينا, إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن فِي التَّابُوتِ في فِي وقذفه في بل يلقي عليهم بالثالين ياخذ وعدك لوعدك له وألقيت عليك ما حبة مني وني تصنع الا عيني اذ تمشي اختك فتقول فتقول دلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تأذن وقتلت نفسا فلزيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سِنِينَ فِي أهل مدينا ثم جئت أَنَا قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت وعخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا فَقُولَا لَا نَحْنُ قَوْلَنَا لَجَنَّاتُ وَعَلَّهُ يَتَفَكَّرُوا أَوْ يَخْشَوْا ۖ قُلْ نَعَرَبُبْنَا إِنَّمَا نَخَافُ أَن يفرط عَلَيْنَا أَوْ أن يَطغَىٰ قُلْ نَأْتَقَفُ Nani maga, ma a tmeg, wa ar. Faatiya mufakuna. Inna فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد وعي إلينا العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قول فما بال القرون دون قول علمها عند ربي في كتاب. لا يضل ربي ولا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ لَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا من مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَقْرَجَنَابِهِ أَذْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتٍ كونوا واوعا وانعمكم ان ذفيذا ذلك منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة عطينا كلها فكذب وآبر قال أجيتنا لتخرجنا من رضينا بسحرك يا موسى فلنعطيك بسحر مثل فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قَالَ لَهُمْ وَيَنَكُمْ لَا تَفْسَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَطَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خوب من افترق أروهم بينهم وأصر النجوى قائلون إن هذا لفاحر يريد أن يخرجكم من رضكم بسحره ما ويذهب بطريقتكم فاجمعوا كيدكم ثم ما وقد فلح اليوم من استأنى قولوا يا موسى إما إن ما ان تلقيا واما ان كن من نلقى قال بل فإذا عدالهم واصدقهم يخيل إليه من سحرهم أن لا تستع، فأوجس في نفسه خيفة تموت. قلنا لا تغفنك أنت لعلا وحلق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلع الساحر حيث أتا فألقي السعرة سجدا ọ biọ na wam on atumda kwa aana zala kom na na kamambi kom فلا أقطع ما اجد يكون من خناف ولا اصلبنكم في جذع نخل ولا تعلمن اجنا اسدت اثابا وابقى قولون لهم فسينك <تصفيق> انا ما من البجنب والذي فطرنا فاقوى يضما هذه الدنيا يَوَفِّرْ لَنَا خَطْوَيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَتَّقِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ يَتِيمُ مِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّوَلِعَاتِ فَأُنَائِكَ لَوْمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدَنٍ تَجَرِيمٍ تَحْتِهَا نَذْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَذَكَّاكُ وَلَقْوَدَ وَعِنَا إِلَى مُوسُّأَ نِسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَثَاكُ وضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغسيهم من اليم ما غسيهم وعضل فرعون قومه وما هدا يا بني اِفراي لقد جيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن ولومن طجبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيا عليكم وضبي ومن يحلن عاده وضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا محتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وأجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الثامري فرجأ موسى إلى قومه غضبان أصيفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسانا أفضل عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا, فقذفناها فَكَذَانِكَ أَلْقَى السَّامِرِجٍّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ إِذَمًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ فقولوا هذا إلهكم وإذا هموس فنسي أفلا يرن ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفآ ولقد قول لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتن وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنَ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي وَلَنْ نُضَيِّعَ عَلَيْكَ فِي نَعِيمٍ عَتَاءَ يَرْجِعُ إِلَيْنَا موسى. قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَطَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَبْنَعُمَّ أم لَا تَاكُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَئِ وشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولك قال فما خطبك يا ثامر وَنَبَصُرتُ بِمَا لَمْ يَبَصُرُوا بِهِ فَاقْرَضُتُ قَبَضَةً مِنَسَلِ الرَّسُولِ فَنَبَثُتُهَا فَنَبَثُتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَبَ O Allah, ha a könyvekben mondod, hogy nem mondasz, hogy وَانْظُرِدَا إِلَيْكَ الَّذِي عُضَلْتَ عَلَيْئَاكِ فَلَنُعَذِّقْ وَالَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفًا نَوْفِ الْيَمِّنَ أَسْفًا إِنَّمَا إِلَيْهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي دَا إِلَيْهِ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 من أعوض عنه فإنده يحمل يوم القيامة وزنا خالدين فيه وثعله يوم القيامة إما يوم ينفخ في الصور ونحشر المجريمين يومئذ ذلطا يتخوفتون بينهم إن إلا لبستموا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون اذ يقول امثله طريق وتن لا بالسمو الا يوم وان عن الجبان فقل انسفوا وصفا لا ترى فيها إواجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الدائيا لا إواجا لا وغشأتنا الرحمن يومئذٍ مما تنفع الشفاعة إلا أمرنا فينا له الرحمن ورضيه قبل لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما ينطق وعانت الوجون الحي القيوم وقد خرب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا أظما ذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله المالك العقوى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وعيه وقل رب زدني علما ولقد عيدنا أدم من قبل فنصيأ ولم نجد له أثما وإذا قلنا للمدأك تسجدوا لأدم فسجدوا إنا إبريث أب فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا أَدُبُّ لَكَ وَلِذَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقِرُ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِئُكَ ك لا توم فيها ولا تضحك، فوسوس إلى الشيطان قال يا آدم، ما دلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ؟ adadam فلَهُ mas atuuma wakwa vi ko yasfaani ahi ma mi waọqi jda Wa aọe aadaabba vu fer wa sunmma وَلاَ هَبِطَ مِنَّا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عادُو فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَن يَضِلَّ وَلاَ يشق وَمَا عَرَضَ انْفِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وَكَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَكَذَٰلِكَ كَمْ جَزَيْنَا وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِ ربي وَلَا عَذَابُنَا آخِرَةٌ سَدٌّ وَأَبَقَ أَفَلَمْ يَهْدِنَهُ كَمَا هَدَيْنَا قَوْمًا الْقُرُونِ يَبْشُونَ فِيمَا مَسَكَنُوهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بعمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وَمِنَ ايلين فسبح واطهر وفانه هرنا عنك تظلا ولا تمد ان عينك الى ما متاحنا به ازواجا منهم زهره حيات الدنيا فيه ورزق ربك خير وأبقى ومهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقمة للتقوى وما قالوا لو نا اتينا بايه من ربه اولم تاتهم بجنات ما في الصحف نود ولو ان اهلكناهم باذاب من لَقَوَلُوا رَبَّنَا نَوْلًا أَرَسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ عَنَّ ذِلَّ وَنَخْفِرْ قُلْ كُلٌ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فستعلمون من أصابوا الصراط السوي ومن احتدى